بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال والكرسي والعرش والكرسي حق. قال المصنف رحمه الله والعرش والكرسي حق. والعرش دليله قول الله تبارك وتعالى ثم استوى على العرش وقول تعالى والذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش وأما الكرسي فدليله قول الله تبارك وتعالى وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم فأهل السنة والجماعة يؤمنون ويصدقون بعرش الرحمن تبارك وتعالى وبأن الله عز وجل مستوى على عرشه بائن من خلقه كذلك أيضاً يؤمنون بالكرسي وأنهما حق لا مريت فيه. قال وهو مستغن عن العرش وما دونه، أي أن العرش لا يحمل رب لا يحمل الله عز وجل بل الله عز وجل يحمل العرش ومن تحته. فهو سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى عرش يحمله بل هو الذي يحمل العرش وما دونه سبحانه جل في علاه قال محيط بكل شيء وفوقه والإحاطة معناها العلم التام وأنه لا يخفى عليه أمر من الأمور وفوقه أي الله عز وجل فوق كل شيء قال وقد أعجز عن الإحاطة خلقه أي أن الخلق عاجزون على أن يحيطوا بالله عز وجل علما قال تعالى ولا يحيطون به علما وعلو الله عز وجل على ثلاثة معان علو قهر وعلو منزله وعلو شأن فأما علو القهر فأنه, فإنه لا يخرج أحد من العباد عن سطوة الله وقهره ولا عن ملك الله عز وجل قال تعالى وهو القاهر فوق عباده وأما علو الشأن فشأنه عال تبارك وتعالى جل شأنه وعظم سلطانه أما علو نحن علو القهر وعلو الشأن وعلو المنزلة علو الشأن وعلو المنزلة لا علو إيه ثاني علوه علوه يعني على وارتفع يعني فعلو المنزلة بأنه تبارك وتعالى فوق عرشه بائن من خلقه فالرحمن على العرش استوى استوى أي على وارتفع طيب وهنا سؤال إذا كان الله عز وجل بذاته على عرشه كيف يعلم ما يدور على ظهر الأرض وما في باطن الأرض نقول أهل السنة والجماعة يؤمنون ويعتقدون بأن الله تبارك تعالى بذاته فوق عرش بائن من خلقه وهو معهم بعلمه وسمعه وبصره وإحاطته لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء ونقول قال المصنف رحمه الله ونقول إن الله اتخذ إبراهيم خليلا وكلم الله موسى تكليما إيمانا وتصديقا وتسليما أي أننا نقول أن الله عز وجل اتخذ إبراهيم خليلا ونؤمن بأن الله كلم موسى تكليما فقد أتى المؤلف والمصنف رحمه الله بهذه الجملة ردا على مذهب الجهمية قبحهم الله الذين يقولون إن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا أعيكم السلامة لماذا أتيت متأخرا؟ الله استعلم قد جاء بهذه الجملة ليرد بها على, من؟ على الجميع قال ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين فأما الإيمان بالملائكة فهو على قسمين أو على نوعين أو على دربين أو على معنيين أولا إيمان مجمل ثانيا إيمان مفصل فأما الإيمان المجمل بالملائكة فنحن نؤمن بأن الله عز وجل خلق خلقا من النور اسمهم الملائكة خلقهم لعبادته ولوظائف حددها لهم لا شهوة لهم ولا يتناكحون فيما بينهم ولا يتزوجون ولا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون هذا إيمان على سبيل الإجمال وأما على سبيل التفصيل فنحن نؤمن بما سمى الله عز وجل لنا من الملائكة ونسكت فيما لم يسمي لنا فنؤمن بأن جبريل ملك مؤكل بالوحل. وميكائيل ملك موكل بالقطر وإسرافيل ملك موكل بالنفخ في الصور وملك الموت لقبض الأرواح وهناك فائدة بعض الناس يطلقون على ملك الموت عزرائيل خلاص ولا يثبت في كتاب ولا سنه ولا اي دليل ان ملك الموت اسمه عزرايل ملك الموت اسمه ملك الموت مش عارف لا ده ونؤمن بأن هناك ملك الجبال وملك الرعد ومرك والبرق وغير ذلك هناك الملائكة حملت العرش ومنكر ونكير للسؤال القبر والحفظة والكرام الكتبة وكذلك ملائكة الجنة وملائكة النار وخزنة الجنة وخزنة النار وكذلك أيضا الملائكة الذي تكون وظيفتهم أو من كان من الملكة وظيفته فقط حضور مجالس الزكر وإبلاغ رب العالمين وغير ذلك من الوظائف التي حددها لهم تبارك وتعالى والنبيين كذلك أيضا الإيمان بالنبيين يكونوا على سبيل الإجمال وعلى سبيل التفصيل فالإيمان بالنبيين فالإيمان بالملائكة بالنبيين على سبيل الإجمال أننا معاشر أهل السنة والجماعة نؤمن بأن الله عز وجل أرسل رسلا إلى أقوامهم ليهدوهم ويبشروهم وينذروهم وأيدهم تبارك وتعالى بالكتب المنزلة أو بالمعجزات الباهرة فمنهم من قص الله عز وجل علينا فنحن نؤمن به ومنهم من لم يقصص علينا فنحن نؤمن به والنبيون منهم أولو العزم من الرسل وهم أفضل النبيين وهم إبراهيم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد كما جاء في الآيات ونؤمن بما سمى الله لنا من النبيين كإدريس وذ الكفل وعيسى وموسى ومحمد وداود وسليمان وأيوب ويونس وموسى وهارون وإسماعيل واليسع وذ الكفل ويونس وإدريس وعزير فما سمى الله لنا في كتابه أو جاء في سنة فنحن نؤمن به على سبيل التفصيل نؤمن به عينا أما من لم يسمي لنا فنحن نؤمن به على سبيل الإجمال ونعتقد صدقهم وأنهم مبلغون عن الله عز وجل وأما الإيمان بالكتب أيضا فهو على سبيل الإجمال والتفصيل فنؤمن بأن الله عز وجل أنزل كتبا منه إلى خلقه ليعلمهم فيها بما أراد الله منهم ويؤيد بها رسله صلى الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. تأييداً لهم وتعليماً لخلقه وإخباراً لهم بمراض الله تعالى منهم ونؤمن بما سمى الله لنا من هذه الكتب على سبيل التفصيل وهي صحف إبراهيم وصحف موسى وألواح موسى والزابور لداود والتوراة على موسى والإنجيل على عيسى ونؤمن أيضا أن هذه الكتب عرضت للتحريف والتبديل والتغيير لأن الله عز وجل عهد بحفظها إلى الخلق وأنزل الله عز وجل القرآن على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وهو أشرف الكتب وأشملها وهو الكتاب المهيمن على الكتب جميعا وهو الذي تعبد الله عز وجل الخلق بتلاوته أنزله إليهم ليتحاكموا إليه وليقرؤوه وليتدبروه وليعيشوا عليه وليموت عليه ونؤمن أيضا بأن إعجاز القرآن لا ينقطع وأن بلاغة القرآن باقية إلى قيام الساعة وأن الله عز وجل تحدى أهل الكفر بأن يأتوا بعشر سور ثم وقال بسورة ثم حتى تحدهم أن يأتوا بآية من القرآن يبقى قالهم فليأتوا بمثله لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض الظهير ثم بعشر صور قل فأتوا بعشر مفطيات أو بصورة أو بآية والعجيب أن الله عز وجل كان ينزل المعجزة على القوم يؤيد بها نبيه من جنس ما برع فيه قوم، فأنزل معجزة عيسى، موسى السحر، تعرفوا أن الفراعنة كانوا أهل سحر، وعيسى كانوا أهل طب، والعرب كانوا أهل فصح فتحدى الله عز وجل أهل السحر بجنس ما برعوا فيه وأهل الطب بجنس ما برعوا فيه وأهل الفصاحة بجنس ما برعوا فيه وهذا من إعجازه تبارك وتعالى للخلق حتى يسلموا له تبارك وتعالى قال المصنف رحمه الله ونسمي أهل ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين، ما داموا بما جاء به النبي صلّى الله عليه وسلم معترفين، وله بكل ما قاله وأخبر مصدقين، فنحن نسمي كل أهل قبلة وإن فسقوا وإن عصوا بأنهم مسلمين. قال ولا نخوض في الله أي في ذات الله ولا نخوض في الله أي ولا نخوض في ذات الله عز وجل ولا نماري في دين الله أي ولا نجادل في دين الله عز وجل المراء والجدل بالباطل ولا نجادل في القرآن أي في نسبة القرآن إلى الله عز وجل وأنه كلام الله غير مخلوق خلافا للجهمية الذين يقولون بخلق القرآن وخلافا للأشاعرة الذين يقولون بالكلام النفسي قال ونشهد أنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين الروح الأمين فعلمه سيد المرسلين محمد, صل محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله تعالى لا يساويه شيء من كلام المخلوقين ولا نقول بخلقه ولا نخالف جماعة المسلمين قال ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. ودي مهم جدا يا جماعة ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله يعني إيه الكلام ده يعني أننا لا نطلق الكفر ولا نكفر أحدا من المسلمين بأي ذنب وإن شرب الخمر وزنى وسرق وقتل بذنب فعلوا ما لم يستحل أن يقولوا حلال فمن قال أن الخمر حلال فقد كفر ومن قال أن الزنا حلال استحلوا يعني قالوا هو تمام ما لم يستحله وهذا أهل السنة والجماعة يخلفون فيه الخوارج والمعتزلة فالخوارج يقولون أن فاعل الكبير كافر فيكثرون بالكبير تمام فعندهم مثلا الزاني كافر والقاتل كافر وشارب الخمر كافر من أين أتوا بهذا فيقولون أن الدين الإسلام قطعة وحدة فمن خرج من بعضه خرج من كله ومن ترك بعضه تركه كله إزاي صلعنا واستدلوا بقول الله عز وجل يا الذين أمالوا يدخلوا في السلم كافة وتعارف طبعا أهل البدع لما بيستدلوا ما فيش أحد من البدع إلا وله دليل لكن دائما دليل أهل البدع دليل عليهم دليل أهل البدع دائما ترقيه دليل عليهم ليس لهم فالخوارج يقولون أن فاعل الكبيرة كافر والمعتزل يقول هو ليس بكافر وليس بمؤمن. طب فين؟ قال هو في منزلة بين المنزلتين؟ هو كافر ولا مسلم؟ في النص. ويفعل السلمين طيب ومقاله في الآخرة قالوا لا هو خالد مخلد في النار. يبهم في المقال اشتركوا مع مين مع الخوارج اشتركوا مع مين يعني نهاية خلاصة الكلام انهم في الدنيا جعلوه في منزلة بين المنزلتين وفي الآخرة جعلوه في النار. أما أهل السنة فلا يقولون بذلك قال ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله يخالفون بذلك من المرجئة يخالفون بذلك كلام من المرجئة ليه؟ لأن المرجئة يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب إيمان الفاسق شرب الخمر الزاني زي إيمان جبريل عليه الصلاة والسلام وزي إيمان النبي الناس في الإيمان سواء والكلام ده خطأ وبدع وضلال لأن الإيمان عند آل السنة قول وعمل يزيد وينقص يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية فكيف يكون واحدا عند الجميع فالذنوب تضر الإيمان ثم قال نرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة ولا نأمن عليهم يعني مش معنى هو ويصوم تمام نضمن له بالجنة أهل السنة لا يضمنون الجنة لأحد من الخلق إلا من سماهم رسول الله حتى من قتل في ساحة المعرك مش ما الجماعة المطبلتية دلوقتي شهداء 25 يناير وشهداء مش عارف مين وشهداء مين لا نقول إن شاء الله نحسبه شهيد فلا نشهد لأحد بشهادة ولا بجنة ولا بنار إلا من ذكره رسول الله بالاسم قال ولا نؤمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة ونستغفر لمسئهم ونخاف عليهم ولا نقنطهم أي ولا نقنطهم من رحمة الله عزوجل ويعني اسمحوا لي نقف هنا.